Isber على ما يقولون واذكر عبدنا دعود ذا الايد إنه أواب إنا تخطرنا الجباب شيء <تصفيق> هو وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِلْ تَسَوَّرْ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحق بيننا بالحق ولا قو بو ف رن بيننا بالحق فينا تس وَلَ يَذ فَ بُغَُّا عَ فَعْ وَإِن كَثير Bovon وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك تحقن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى Shabbat <tries> shalom.